Sراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال جَمَسَ الْإِنْسَانَ ضُرًّ دَعَ رَبَّهُنِ بَنِيَ لَهُ ثُمَّ إِذَا خَوَلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ الْدَّادَ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 ربي. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين ما ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة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 قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله عبدوا مخلصا له ديني فعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا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 في لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الانهار. وعد الله, وعد الله، لا يخلف الله ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ان في ذلك ذكر لؤلئ الالباب افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله اولئك